بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف مرفوع والبحر مسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 119. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر 117. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومالتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين 118. وأنددناهم ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا نغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا 119. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 110. كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَانَ لَهُ وَلَا يقولون أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُون قُل تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ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 ربك المسيطرون أم لهم زلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين 117. أم له البنات ولكم البنون 118. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون